يقول أهلكت ما للبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقبه وما أدراك ما العقبة فكر قبة أو إطعام في يوم ذم سرة يتيما دام قربه أو مسكينا دام تربه